الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ذلك ثم أما بعد. هذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة في الإيمان بن حمد رحمه الله تعالى كان هذا في ليلة الثلاثين من شعبان من عام الثامن والعشرين من بعد الأربان والألف من الهجم قد وصلنا إلى الفقرة الثلاثين تقرأ علينا أبو طفل. ولا نشهد على الأخذ مننا الذي بعمله يعمله من ولا نرى نضع للصالح ونقاض عليه ونقاض على المسلم المذنب ونضع له رحمة الله يعني <تصفيق> <دي لا> شك <تصفيق> أنه لا يحب لأحد مهما كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم أن يحكم لشخص آخر من المسلمين لجنة ولا نار إنما يكون لعموم الكافرين ولعموم المسلمين والمنافقين أنهم من أصحاب الله إنما النهي ورد في أخبن المعين فلا تحكم على مسلم الدعيني أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الله أما الآيات فقد دلت على أخبن لعلوم المؤمنين الذين ناتوا على الإيمان بالجنة وكذلك على الحب من العلوم الكافرين والمشركين والمنافقين إذا ماتوا على هذا بغير كوبة أيضا إذن نار هذا نحو قوله تعالى إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا <تصفيق> إن الذين كفروا ثم ازدادوا قفرا لم تقبل توباتهم وأولئك هم الضالون <تصفيق> إن الذين كفروا وماتهم قفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا <تصفيق> فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استداده وإليك لهم عذاب أليم وما لهم الناصرين نعم كذلك نحن قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضي جلودهم بدناهم جلودا غيرها بدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله عزيز حكيم والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا نعم نرجيه ازواج مطهره وندخلهم ظلا وظليلا ولحظ ذلك من الايات التي تثبت ما ذكرناه أيضا قد جاءت السنة لديان هذا الأصل حيث أخرج البخاري ومسلم أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن شعب رضي الله عنه أنه قال إنه كان رجل لا يدع شادة ولا فادة أي من الكفار إلا اتبعها وذلك كان في الحرب إلا اتبعها يضربها بسيفين فقيل ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ كلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إنهم وإنما إنهم من أهل النار فجرح هذا الرجل زرحا سديدا فعند الى سيفه او الى زبابة سيفه فوضعه او فاعتمد عليه او فاعتمد على زبابة السيف فنخر نفسه او فقتل نفسه فاخبر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في شيء في شيء صلى الله عليه وسلم إن الرزل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس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 لأنه فيما يظهر لك قد يخالف ما في هذا الرجل أو قد يخالف ما يختم, ما يختم له به فالعبرة بالخواتيم محن إنما الأعمال بالخواتيم وأما من على الكفر في ظاهر أمره مثلما كان يهوديا أو كان نشرانيا وكان منه من أهل الشرك فإذا نحكمه على ظاهره بأنه, بأنه كافر أو مشرك وأنه على ظاهر ما ظهر, ما ظهر لنا أنه من أهل الله على ما يظهر لنا من حاله أنه مات على الشرك أو مات على الكفر وهو وأيضا مما يؤكد هذا المعنى أنه جاء في رواي حديث أبا هريرة في قصة هذا الرجل أن أبا هريرة قال قال سهدنا قيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل معه من من يدعي الإسلام ممن يدعي الإسلام هذا القول من أبي هريرة يدل على إيه يدل على أن هذا الرجل يعني إما أنه ظهر لهم بعد ذلك بعدما قتل نفسه أنه كان ممن يدعي الإسلام وأنه كان في حقيقة أمره على الشرك أو على النفاق أو أن أبا هريرة يعني قال هذا لما كان يظهر له من حال الرجل أنه كان يعني ممن يبداع الإسلام ولم يعني يبزم له بذلك ف... وأيضا أخرج البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الشهادات من صحيح تحت تحت باب حل أو قال باب القرعة في المشكلات وقال فقال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أكبرنا شعي عن الزهري أنه قال حدثني خارجة خارجة ابن زين الأنشاري أنه قال إن أم العلاء أو عن أم العلاء أن أم العلاء امرأة من نسائين أو من نساء الأنصار أخبرته أن عثمان ابن ابن مضغون أن عثمان ابن مضغون تار له سهمو تار له سهمو طار طار له سهمه طار له سهمه من السكنه بين اقرعه الانصار بين اقرعه الانصار سكنه المهاجرين فبجا سهمه عند عند ام العلاء. فقالت فقالت ام علاء عندنا فاشتكى امر بناها فقلت لما توقف يا من هذا المرض رحمك الله عليك يا ابا الشائل. ان ان نعم او شهادتي عليك لقد اكرمك الله فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله قد اكرمه وما يدريك ان الله قد اكرمه أن <تصفيق> <تصفيق> اني وانا رسول الله لا أدري ما يفعل به مهم وكي رواية فيها تصير أكثر أو في هذه الرواية نفسها يعني جاء أنهم صلى الله عليه وسلم لما قال لأم العلاء وما يدريك أن الله أكرمه فربت عليه قائلة لا ادري يا رسول الله او لا أنت يا رسول الله لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله ف... فقال ان عثمان فقد جاءه اليقين اليقين يعني الموت هو ف... ان يريد ارضى الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به فقالت أم العلاق فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به يعني بيّل على الحافظ أن رواية ما يفعل به هي يعني غلط وأن الصواب ما ثبت في الرواية الأخرى وهي التي يعني عليها جمهور من هذا الحديث عن الزهري أن الرواية هي ما يفعل به إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي نعم وفي رواية معمر عن الزهري جاء <تصفيق> إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم نعم وهذا موافق لقوله تعالى في سورة الأحقاف <تصفيق> وما كنت بدعا بدع من الرسل وما, أد وما أدري ما يفعل بي ولا بكم <تصفيق> ما كنت بضعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولكن هذا كما بير الحافظ عبد منسوخا بقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبيلا يغفر لك الله ما تقدم من زمنك وما تأخر فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بعد ذلك ما يفعل به من أن الله سبحانه وتعالى قد, قد غفر له ولكن الشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أم العلاء أنها حكمت لعصنان ابن مغون بالإهد بأن الله قد أكرمه يعني أن الله قد غفر الله وأكرمه وأيضا سبكت الحديث الآخر أن الله عز وجل أخبر عن هذا الرسول الذي قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه أن أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك Wou <laughs> هذا القول يعني اذ يذو مذكورا او مشكورا في شتى كتب الاعتقاد فكما قال امام الطحاوي في عقيدتهم ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة وعلم من النيق منهم ولا نشهد لا احد منهم في جنه ولا نار ولا نشهد احد منهم في ولا نار. نار وقال ايضا في موضع اخر <تصفيق> ولا نقول لا يبرر الايمان ذنب من عمله ونرجو او نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يغفر الله لهم وان يدخلهم جنه برحمته و... ونحافظ عليهم وندعو لهم ونستغفر للمسلمين لموسيقى... السيئين والله بهذا المعنى يعني قد يعني اي يد او سطر عامه اهمه السنه علامه وايمه السنه هذه العقيده في مصنفات ابن الاعتقاد ذكرنا الخطمه بعدها ومن لقي الله بذنبه يجز له فيه النار ارفع صوتك ومن لقي الله ومن الله بذنبه ومن لقي الله بذنبه يجز له فيه النار تعيبا غير ثري عليك فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات هذا أصل هام جدا من أهم الأصول التي يفارق بها السلفيون أهل الحديث والأثر آه أتباع الصلاة الصالح من الطائفة المنصورة والطرقة الناجية الخوارج والمعتجرة وقد يعني فبت هذا الأصل بجلاء ووضوح في نصوص الكتاب وفي نصوص السلم فكما قال سبحانه كتابه في محتم كتابه نعم <c Reading>. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بمن يشاء نعم نعم قال سبحانه كما في سورة, كما في سورة الشورة هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده فمن تابه تاب الله عليه وكذلك قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقلاتهم الرحمة الله إن الله إن الله يعفل الزنوم جميعا ونحو ذلك من الآيات وأيضا ثبت في السنة الصحيحة كما في البخارية عسل حديث أبي ذرن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل آتاني فأخبرني إنه من مات من أمتك لا يشعك بالله شيئا دخل الجنة أو قال في روية لا يغفل النار فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فقال في الثانية زنى وإن سرق يا رسول الله فقال وإن زن حتى قال في الرابعة وإن زن وإن سرق رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر يروي هذا الحديث ويقول رغم أنف أبي ذر رضي الله هذا دليل عليه على أنه من مات على التوحيد وإن أتى بكبائر الزنوب من الجنة ومن شرقة ومن شرب الخمس فإنه في إنما آله إلى الجنة إما من يغفر الله له سبحانه وتعالى ويدخله الجنة اتداءا فيما يعذبه في النار لفترة ثم يدخل إلى الجنة أو ثم يدخل الجنة وهذا وأيضا يعني جاءت عدة أحاديث أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو هذا بأن يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ويصدقه قلبه دخل الجنة من قال لا إله إلا الله موقلا دخل الجنة إلى آخر هذه الأحاديث والتي بلا شك يعني المقصود فيها ليس القول فقط ليس مجرد القول ولكن القول مع اعتقاد القلب للشروط السبعة التي بيانها العلماء في شروط لا إله إلا الله اليقين والعلم والإخلاص والمحدة والصدق والقبول والانقياد وقد جاءت الآثار السلفية عن الصحابة والسلف الصالح تعدد أو تؤكد هذه العقيمة وأخرج البغوي كما في مصند ابن الجعد قال أخبرنا زهير عن نعم عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا أو سأله رجل سألت جابرا ابن عبد الله جابرا ابن عبد الله أو سأله رجل فقال أكنتم تعدون الذنب شركا فقال جابر لا فأخرج أبو عبيت القاسم وإن في كتابه الإمام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صفيان قال قال جاورت جابرة ابن عبد الله فسأله رجل هل كنتم تسمون احدا من اهل القبلة كافرا فقال معاذ الله فقال هل تسمونه مسركا فقال لا وهذا إسناد صحيح على شرق مصنع وفي رواية اللالكاء من هذا الأخر عن جابر أو يعني أخرجه بنحوه بإسناد صحيح سليمان اليسكري أنه قال سأل رجلا جابرة أو أنه قال نعم قلت لجابر أتعدون أو أكنتم تعد تعدون المذنب أو الذنب شركا أكنتم تعدون الذنب شركا فقال لا إلا عبادة الأوسام هذا تصريح واضح من جابر أن الصحابة ما كانوا يعدون الذنوب مهما كانت كبيرة أو صغيرة من الشرك أو من الكفر إلا, إلا عبادة الأولى إلا الشرك إلا الشرك الأكبر أو, إيه؟ أو الكفر الأكبر. وأيضا الشرك كما عرقه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث من المسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال او سئل له و الذنب او قال أي, أو سئلة اي الذنب اعظم فقال صلى الله عليه وسلم تجعل لله ندًا وهو خلقه هذا تعريف الشرك أن تجعل لله مدّا وهو خلقك <تصفيق> أن تسوي غير الله بالله في العبادة أو في الربوضية أو في الأسماء والصفات كما قال سبحانه قد في ضلال مبين إيش نسويكم برب العالمين والكفر هو الكفر بأنواع المعروفة فالكفر لغة والتغطية مع مصطلاحا هو إما يكون كفر تكذيب أو كفر جهود أو كفر استكبار وإباء أو كفر الامتناع ها؟ نعم وكفر الإيذاء هو عشر أو كفر, أو كفر اللي... أو الإمكار يصدق في كفر التجذيب نعم أن ينكره أو متذبه مشهر بالمعلوم المنديني بالضرورة أو كفر الشك أو كفر الاشتهجاء وال... والاشتخفاف أو كفر الاشتحلال <تصفيق> نعم. وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة وللتائب بشرح وصول اعتقاد بإسمال الحسن عن عبد الله عمر رضي الله عنهما أنه قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يغفر أن يسرق به ويغفر ما يدون ذلك لمن يساء و وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة نعم. وهذا يدل أيضا على أن الصحابة كانوا يستخسرون لأهل الكبائر ولا يعدون أهل الكبائر من الكفار أو من المسركين وأخرز أيضا المروزي في كتابه تعظيم قبر الصلاة من طريقين يعني يحسن أحدهم الآخر عن رياح الحارس عن عمار ابن ياسر قال ديننا واحد وقبلتنا واحدة و ودعوتنا واحدة ولكن القوم بغوا علينا فقاتلناهم يقصدوا في أو, أو يقصد جانب معاوية ابنان سفيان رضي الله عنه ومن كان معه ممن قاتلوا عليا رضي الله عنه وفي لفظ آخر قال لا تقولوا بكفر أهل الشام لا تقولوا بكفر أهل الشام الذين كان فيهم معاوية ممن قاتلهم عليا رضي الله عنه Hoe oh, wou أبو نعين في حلية الأوياء بإثناد حسن عن أبي الجوزاء أنا وقال زاورت ابن عباس رضي الله عنه هنا 12 عشرة سنة. إداري. وما كان من القرآن من آية وقد سألته عنها وكان الرسول يختلف إلى المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودوة وعشية ودوة وعشية فما سمات أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال لا سمعت أحدا من العلماء ولا سمعت, أحد ولا سمعت أن الله سبحانه يقول يقول لذنب إني لا أخفره إلا الشرك وهذا واضح وصريح في هذا الأصل إلى آخر ما جاء أو ثبت في ذلك من الآثار السلفية <تصفيق> وأيضا يعني يؤكد أن يبين هذا الأصل أن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل ولم يصر على ذنبه ما ثبت في الصحيحين في قصة الإذك أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه إن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله كنت قد ألمنت بذنب فاستغتر الله وتوب إليه فإنه من استغفر الله وتاب إليه إلا تاب الله عليه هذا أيضا يدل عليه على أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه ولم يصر على ذنبه وأما أن يصر على الذنب هذا بينه اخ أح... الامام في الاصل التالي اقرا علينا ما ما ذكر وان وقد قيم عليه حد ذلك الدم في الدنيا وهو كفاره وقد اقيم عليه ها وقد قيم لقياه... حتى... اقرأ... من الاول بصوت عالي والله لا وقد قيم عليه حد ذلك الدم الدنيا فهو قد رضى كما جاء في على رسول الهي صلى الله عليه وسلم وما لقيه شرا غير تأديب الدين او تأديب الدين ذنوب الذي قد تستوجب فيها العقوبه فامرؤه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له نعم <تصفيق> هنا الإمام أحمد قد دين أن المذنب له ثلاثة أحوال أولا المذنب الذي أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله ولم يصر على ذلك الذنب هذا حكمه كما وعظ الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له, يغفر له ذلك الذنب ما دام تاب إلى الله من ذلك الذنب ولم يصر عليه أما الحالة الثانية <تصفيق> أن يذنب ذنبا من الذنوب التي يكون عليها حد من الحدود فهذا إذا أقيم عليه الحد فتلك كفارة فإقامة الحد تعد كفارة بهذا يؤذن <تصفيق> والقسم أو الحالة الثالثة الذي يذنب ذنبا ثم يصر على ذلك الدم ولا يكونه إلى الله من ذلك الدم وهذه سوف بيان فهمه إن شاء الله أما الذي يذنب ذنبا <تصفيق> ثم يقام عنه الحد فالقسم <تصفيق> الدليل على أن الحد يعد كفارة من هذا الذنب ما أخرجه البخارية رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان وفي غيره حديث عبادة بن الصامد وكان, وكان أحد, أحد النقاذات من الأنصار الذين بيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وجالس مع أصحابه على أن تشركوا بالله شيئا وأن تزنوا ولا تشرقوا ولا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وبين أيديكم وأرزلكم و ولا تعصون في معروف أو ولا تعصوا في معروف فمن <تصفيق> فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله <تصفيق> ومن أصاب من ذلك شيئا فعوطب في الدنيا هو كفارة لها وهذا موضو الشام من هذا الحديث <تصفيق> ومن أصاب من ذلك أن تلك الزنوب شيئا فأوقب به في الدنيا أي فأوقب في الدنيا وأن أقيم عليه الحد <تصفيق> فذلك كثارة له أو فهو كثارة له <تصفيق> و من أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به فهو في مشيئة الله فمن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به وسطره الله عز وجل فهو في مشيئة الله إن شاء عطى عنه وإن شاء عذبها وطيبا أخرج الإمام أحمد في مسنبي والحاكم في المصطدر بإثناد من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصاب ذندا فأقيم عليه الحد نعم فأقيم عليه حد ذلك الدم فهو كفارته نعم وأيضا قد في أحايد أخرى أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمنة وأن المسلمة يعني لا يصيب هم ولا حجن حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطايا أو بنحو ذلك فإذا يعبد هذا من الكفّارات بخلاف الفدود التي فيها قد تكفر الذنوب للمسلم أو المؤمن إذا مات عليه على الإيمان وإسلام وهو انها احاله الثالثه وهي حاله المصر على المعصيه فقد بين الامام احمد بكلام صريح واضح حكمه المصر على المعصير فقال ومن يوم مصرا غير تائب من الزنوب التي استوجب بها أو التي قد استوجب بها الغطوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له فبين الإمام أحمد بجلاء أن المصر على المعصية وعرف عرف المصر من هو المصر الذي يلقى الله سبحانه وتعالى غير تائب من الذنوب فبين الإمام أحمد <تصفيق> أن المصر على المعصية أمره إلى الله يعني كما شئت الله نعم <تصفيق> ولم يقل ان المصر على المعصية مستحل ولم يقل إن المصر على المعصية كثير نريد أن نعرف ما هو الإصرار أكثر يعني نريد أن نعرف الإصرار كما زاء في كتب اللغة لا. قال ابن منظور كما في لسان العرب قال ابن السكيت في تعريف في الاسراح. قال ابن السكيت بتجديد السيني ابن الشكيت إنها عجيمة محتومة وقال وهي, وهي مشطقة من أسررته على الشيء إذا أقمت عليه ودمت عليه ومنهم قوله تعالى ولم يصروا على من فعلوا وهم يعلمون وفي ذلك حالة وقال أبو الهيثم أصري أي عذني يخاطب نفسه من قولك أصر على تعله نصر إصرارا إذا عزم على أن ينضي فيه ولا يرجع من؟ أنتبه إلى هذا القول الأخير أصر على تعله نصر إصرارا إذا عزم على أن ينضي فيه ولا يرجع <تصفيق> وقال الزرجاني كما في التعريفات الإصرار الإقامة على الذنب والعظم على التعليم فيه وقال أيضا التوبة الرجوع إلى الله عز وجل بحل عقبة الإصرار عن القلب ثم القيام, القيام بكل حقوق الرب والتوبة النصور هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله <تصفيق> هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله على ألا يعود لمثله <تصفيق> هي توثيق بالعزم التوبة وهي توثيق بالعزم التوبة النصور توصيكم بالعزم على الا يعود لمثله نعم حسنا ممكن نقعد له ان شاء الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه فقال الجزارين رحمه الله تعالى كما في تاب التعريفات الإصرار الإقامة على الذنب المكبر أغلق القرار الاقامه على الذنب والعزم على فعل مثله وقال التوبه الرجوع الى الله عز وجل ده حل عقده عن القلب <تصفيق> ثم القيام بكل حقوق ربي <تصفيق> والتوبة والنصوف هي توثيق بالعزم على أن يعود من فيه <تصفيق> ذكرناه من كلام الإمام أحمد في أصول السنة وفي غيره كما شوفيا فيه يعني ربهم واضح على قد تفوه به أحد المشتغلين بعين الحديث في هذا الزمان وهو أبو أشحاق الحويني فقدر الله رده الله الى الحق موفقا او الله وزله اياه الى التباطل ها ها هي كما في درس ده تصنع شروط العمل الصالح هو درس مشذر جنن سوى من العلم تقولون بكفر فائي المعصيه المصر عليها وان التوبه شرط ان يعود مسلما من جديد فقال ابو اشفاق الحوليني ان الرجل المصر على المعصيه وهو يعلم انها معصيه فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر كان يقول كان يقول الربا أنا أعلم أنه خرام لكنني سأأكله والزنة خرام لكنني سأفعله هذا واضح أو هذا واضح الاستحلال فيه فلا شك في كفر مثل هذا الرجل هكذا قال القويلين فهنا اثولين قد عرف او على المعصيه من الذي يعني يقيم على المعصيه ويعلم انها معصيه واذا قيل له اترك هذه المعصيه لا يقول لم اتركها وكما قال هو هنا يعني يقول وأن أعلم أن الرضا حرام ولكنني فأفعله يعني هو يعلم أن المعصية محرمة ولكنه يقول فأفعلها هذا هو المصر عندما ينبع بإسحاق وهنا أبو إسحاق جعل حكم هذا المصر أنه مستحيل الاستحلال به العتقاض القلبي الذي يكفر الكفر أكبر فولو اولا ان وقت قد, قد خلط قد خلط, أو خلط من جهتين اولا من جهه اول جهه الاولى, جهة الأولى أنه جعل المصر على المعصيه هو ايه هو المستحيل الاستحلال الاعتقاد الخاطئ نعم هذا أولا فخلط بين المستحل استحمالا اعتقاديا قلبيا وبين المصر المقيم على المعصية والجهة الثانية أنه جعل المصر على المعصية مثل الذي كفر كفر الإباء والاستكبار وقد اخطأ نعم <تصفيق> قد اخطأت كلا وجهين و... يعني لما حاول ان يعتذر عن هذا القول اتى باعتذار ليثبت فيه على نفسه هذا القول وقال في مجلس آخر يخاول أن يدفع عن نفسه يعني ما التهم له من أن يكثر صاحبة كبيرة فقال في درس في إحدى أو في درس له في شرقه لصورة الأنفال كان قد ألقاه ممزد العزيز بالله في منطقة أزيتين فقال غوئي ذات عن نفسه حيث قال أيها بعض من لم يحصل الفهمة يعني مع ما من القرائم الظاهرة من سوء القفل <تصفيق> أشعوا عني مقالة كم. يعني ما أعتقدتها بقلبي يوما من الأيام ولا تلفظ بها لساني <تصفيق> ولا الخلوات فضلا عن هذه المشاهد هذه <تصفيق> المقالة الفاجرة الآثمة تقول إنني أكفر المسلمين بالمعصير أو بالكبيرة أنا أنشد العلم العلمي الذين يسمعوني منذ قرابة خمسة وعشرين سنة وأن على المنابر هل سمعني يوم من الأيام إنني قلت إن فاعل الكبير كافر طيب فوالله ما أتقطوها يوم من الأيام فهو هنا في أول هذا الاعتذار وما حرر موت الالخلاف أو ما ذكر ما الذي أخذه أهل العلم عليه بل هو بهذه, بهذه المقولة وبهذا التقرير يعني قد أبعد النجعة و... وستة أزهان السامعين فإنه ما وجد أو لم يعني ينتقد عليه العلماء لما هو كفر صاحب الكبير ما العلم وما اتهمه أحد لأنه قد كفر صاحب الكبير فليس لو حازت أن يدفع نفسي هذا لأنه متى أحد من هذا أفضل من العلماء وإنما العلماء قد أدانوه بقوله الذي قرأناه منذ قليل أنه قال إن المصر على المعصية أو إن المصر على الكبيرة مستحل وكافر هذا هو الذي اتهمه العلماء به ودرست فرق بين من يكفر صاحبا الكبيرة ومن يكفر والمصر على الايه انا ثم قال إنما غرهم عبارة سميوها يعني إلى أن قال سميا وقالت لي يعنيني قلت إن المصر مستحيل ثم دربت مكلا فقلت لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكني آكله فهذا كافر لا إشكال في كفره هذه هي العبارة التي قلتها قال المصر مستحل وهذا لم يقل به أحد ولن يعترف أبو إشفاق قويني يعترف الآن إنه لم يقل بمقولاته هذه أحد أحد من قبل ثم أخذاني عن المحاولة وأن يضرر لماذا هو قال هذا القول <تصفيق> أنا ما تكلمت عن من هو المصر وما ورد في كلام أصلا تعريف المصر لكن إذا كان الكلام مجملا يعني إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده نشل فينجد أن نرد الكلام المجمل للمخل لأن الأمثال من جادي المبين إلى آخر ما قال في هذا فأنا إذا قلت إن المصر مستحيل وهذا كلام مجمل ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام السابق إذا قال رجلا إن الله حرم الربا أو حرم الزنا يعني وكرر المسالة في شهادة مرة أخرى وما <تصفيق> حظر وأخذ يكرر ما فيما شبك <تصفيق> لكنني أفعلهم هذا واضح هنا هنا أيد ما ذكرناه <تصفيق> هذا واضح أن هذا كفر إباء أن هذا كفر, كفر إباء أنه يأبى لكن ما قلت من هو المصر؟ فحينئذ أبين والآن بينا أن المصر في المسأل الذي ذكره هو إيه؟ الذي قد كفر كفر الإبان طيب. بالرغم عن الصورة في غاية الجلال وفي غاية الوضوح المصر ليس هو الذي يقعل الذنب ويكرره ولو مرارا إن تكرير الذنب لا يدل على إحراره الآن يواقضون السهم يقول إن تكرير الذنب ليدل على الإسرار طب لماذا سمناه وذكر حديث أبي هريرة أن مسلم أن الله عز وجل قال أذنى لعبدي ذنبا قال ربي إني أذنبت ذنبا فاخفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أنه, أنه ربا يخفر الذنب ويأخذ بالذنب هنا في اخر الحديث فشقال غفره العرض دي الى يعني ما جاء في الحديث هنا حن قد اضطرب وتناقض واحاول ان يلبس الحق بالباطل <تصفيق> حيث أولا في مقولتها الأولى جعل المصر على المعصية مستحلا الافتحلال الأعتقاضي الذي به يكون كافرا يعني هو يقول إنك إذا جئت إلى فلان فقلت له أترك الربا إن الربا حرام أو لا يتزني إن الثنة حرام إذا قال لك لا أترك الربا أو سوف أفعل سوف أفعله الزنا أفعل هذا بلا عند أهل السنة عند السلك الصالح هو مصرا على الجنب مقيما عليه ويعد يعني كما جينا الإمام أحمد ممن أذنب جنبا وأقام عليه ولكن عبد هذا مستحيلا وهذا يظهر أكثر في هذه المولايات التي سوف ننقلها على السلام فهذا محمد بن وفر المروزيد كما في كتابه تعظيم قبر الصلاة أنه قال حجأ الشالنجي أو الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أنه سأل أحمد أحمد ابن حمدن عن المصر على الكبائر فقال أنا سأل أحمد ابن حمدن ابن حمدن عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده يطلبها بجهده إلا أنه لم يبرك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون المصر من كانت هذه حالوك قال هو مصر مثل قوله لا يذني أفزان هنا يذني هو مؤمن الآخر حديث وحكاه أيضا سيخ الإسلام كانت في مجموعة قطاع فهنا <voilà أ verified> <أه> الإمام أحمد بيّن أن المصر المصر ولذي يطلب المعاصي أو الكبائر بجاهده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويصر علي أعلى خائل الكبائر ويطلبها بجاهده وبلا شك هذا يدخل فيه أو تدخل فيه التي ذكرها الحويني من هذا الرجل الذي يقول أنا أعلم أن الربع خرام وسوف أو سأفعله سوف أفعل الربا أو سأكل الربا هذا بلا شك يطلب الربا بإجهة دي ويقولوا أنا, أنا, أنا آكل الربا سوف أفعله ولكنهم يعتقدوا أن الربا حرام ونحن يعني إذا أحسن الضم أو إذا قلنا إن المثل الذي ضربه الحوين بلا شك هو مثل فيه شيء من الاحتمال وفيه شيء من التشابه وكانه تعمد هذا حتى يحبك الشبهة التي ألقاها وهذا من ذقيق مكره لأن قائل هذه العبارة نعم هو فعلا قد يحتمل من يقول هذا إذا ثبت بقارنة أخرى عليه أنه قد وقع كفر الإباء والاستكبار لأنه أدى وسط كفر حكم اللي يعني القبول حكم ولكن مجرد هذه المقولة لا تدل على هذا ولكنها تحتمل ولكن هذا الاحتمال لا يغطينا الحق في أن نحكم عليه من أنه قد وقع وقع في كفر الإباء والاستكبار لأن هذا لأن هذا يعد من أعمال القلوب التي لا يخكم على صاحبها إلا بذقارينة ظاهرة ومجرد هذا القول لا يدل على هذا لأن الذي يقول هذا لأن أغلب أو كثير من أصحاب المعاصي والكبائر يقولون هذا أحياناً بلسان مقالهم وأحياناً بلسان حالهم لأنه هو من عاصم أو من مرتكب كبير إلا هو يقول أنا أعلم أن هذا محرم ولكن يسأفعل أليس هذا حال أغلب أصحاب الكبائر الذين أقاموا على الكبائر والمعاصي وهذا دخلات من يقع له معصية أو من يقع في كبيرة, في كبيرة ثم يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه قد وقع في أحران ثم يتوب إلى الله ثم يعود مرة أخرى فيقع في هذه الكبيره ثم يطوب الى الله فهذا ليس مصر اصلا هذا ليس موطن الخلاف اما موطن الخلاف في من في المصر الذي يقيم على المعصيه وابو اسحقنا قبل بدء الامر حيث اراد ان يجعل المصر على عليه على صورتين المصر الذي يكرر الدم ها معايا ما اعترافي انه دم هذه هي صورة المصر فعلا ولكنه أراد أن يخلق صورة أخرى هي صورة التي كفر كفر الإيداء وليس هي صورة المصر على المعصير هذه الصورة الأخرى هي أنه قال إنه يصر على هذه المعصير يعني يقوم باتكرار هذه المعصير أو معذرة ولم يقل باتكرار ولكنه قال إنه يقول إني سوف أفعل هذه المواصفه وانا فهذا دون شك الذي يعني يقول بهذا كما بينا اغلب اصحاب الكبائر مما من يتوب من هذه الكبائر ان يقولون هذا بلسان حليم او بلسان مقالهم فانت اذا جئتم الى الى اصحاب الايه ال المنتجات الفازرة هذه ها؟ من هذه النوادي الليلية التي اقترب فيها معصية الزنا ومعصية صرب القمر الليلة في كل ليلة على سبيل الدوام وهم من يشهدون بالتوحيد على الإسلام هم مسلمون فإذا قلت لصاحب هذه النوادي الضار الفازر صاحب هذا المنتبأ الفازر عليك أن تغلق هذا المكان وأن, لا وأن تمنع الزن الذي يمارس ليلا عندك في كل ليلة وأن تمنع صرب القمر فما سوف يكون ربها عليك يقول أنا أعلم أن هذه من المحرمات يقول أنا يعني الله يطوب علينا فأنا أعلم أن هذا حرام ولكني ما أستطيعني أن أغلقها هذا المكان ويعني كما قال قد يد يقول والعبرة بما في القلب على طريقة المرجعة ها؟ ولكن, هو الشي... ولكن الشاهد أنه يقول أن لن أترك هذا هذا العمل ولن أترك هذا المكان ولن أغلق هذا المكان هذا على مجهد خويني وعدو كافرا الكفة الأشخاص ولكن على مجهد أهل السنة على مذهب أهل الحديث والأثر كما قال الإمام محمد ويقب الكبائر بجهده هذا يعده مصرا ولكنه كما قال الإمام أحمد وفي مسيئة الله وقال ابن الأثير كما في النهاية في غريبة الحديث لا أصر من استغفر زى هذا الحديث ان ابن الاثير اصر على السر وصر اصرارا اذا لازمه وداومه ودا ودا وثبت عليه فتمام يعني فرونه ابن الاثير جعل او مصر هو الذي احدهم وي وي وقال القرطبي كما في تفسير قوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله عزوا يذكر في هذه الايه الاستغفار من الذنب قولا مع الاصرار عليه فعلا وقال ابن زريد بتفسيره والتوبة من التائب إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآخرها على الإسرار وقد ذوب ابن حبان في صحيحه الحديث أبن هريرة الذي قرأناه سابقا ابن عبد فقال يا ربي ابنف ذنبا الاخر حديث ان قالك ما في باله ذكره الخبر قدامي <تصفيق> على ان توبة بعد مواقع في الذنب في كل وقت تخرج عن حد الاسرار على الذنب <تصفيق> وقال ابن أبي زمنين كما في أصول السمة منات من المبنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته يعني في مشيئة الله وفي خياره وليس لأحد أن يتصور على الله بالصين أن يتصور على الله يعلم علم غيبه قضائي قضائه فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائدين لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتام عظيم فبين ابن أبي زاملين هنا هذا الأصل وليس ليس من أن يتألع على الله عز ويقول إن الله لا يذكر من وليس لأحدا أن يتصور على الله في علم غيبه وبجقول قضائه الله أن يغفر للمصرين كمآم أن يعذب أتائجين ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بإحكان عظيم وقدسوا إله العلامة رب نباز أخير من الله تعالى لا تقوم حجي المصر على معصية أو يستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب فانظروا إلى إجابة العلامة ابن باز التي تخالف إجابة هذا الداعية نعم أبي إصحاق الخويني أجاب العلامة ابن باز في بيان حكم المصر على المعصير بيان حكم الذي يحجه ومصر على المعصير قال حجوه صحيح وإذا كان مسلما لكن له ناقص يعني ناقص الإمام ولكن, ولكن حجاه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع أبنه لا سيما في وقت أحده فهذه الفتوى كانت في مجلة الدعوة في العدد الأربعين من بعد الخلص مائة والأيف في العام السابس عشر من بعد الأربع مائة والألف مائة فهذه الفتوى تدل عليها لأن العلامة ابن باذ لا يرى ما يراه أبو إسحاق من أن المصرع المعصي عد مستحلاً وأن المستحيل لا نعده كافرا فأجاب ابن باذ أن المستحيل أن المصير على المعصية يعد مسلما ها؟ وأنه علي أن يتوب من هذه الظنوب لكنه يعد ناقش الإمام وعندما قال العلامة المخافز ابن أحمد الحكمي كما في معارج القبول فقالت الخوارج المصر على كبيرة من زنى أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية هذا كلام من هذا كلام الخوارج ليس كلام هالسنة كما بيّن الشيخ حافظ الحكمي هنا كافر مرتد من الدين مرتد خارج من الدين بالكلية لا يصلى عليه ولا يضفن في مقابر السنة ولو أقرأ لله بالتوحيد والغفور بالبلاء صم و صام وجاهد وايه وحج وجاهد فهو على قول الخوارج يعد هيك كما قال الشيخ محافظنا هذا محافظ. كلام في النار ابدا مع ابليس وجنوده الى اخر نقطة فتبين بهذه أن الذي يقول إن المصر على المعصية وإن كان موحدا هو إيه وقال قوله ألفوارج ليس حول أهل الصنة وصنعه إلا قاله العلامة ابن وخيمين نعم في كلام أوضخ وأشرخ <تصفيق> شو يلقى العلامة إنه <تصفيق> كما في لقاء الباب المفتوح برقم خمسين ما هو ضابط الاستحلال الذي يكثر بها العبد؟ فقال فأجاب الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله انتبهوا هذا الكلام لأنه في غاية الدقة وبه تعرفون أن أبا إسحاق إما أنه جاهل بكلام أهل السنة في تعريف الاستحلال الاعتقادي وإما أنه يعلم ولكنه قد اعتنق مذهب الخوارج عن علم وضصيره قال الاستحلال هو أن يعتقد حل نحرمه الله وأما الاستحلال والفعل العمل فينزل إن كان هذا الاستحلال مما يكفر به هو كاف المرتب فمثلا لو ان الانسان تعامل بالربا سبحان الله يعني اشاك من وصي منه ضرب نفسه الذي ضربهم ابو اسحق لو قلنا الانسان تعامل بالربا ولا يعتقد انه حلال لكنه يصر عليه فانه لا يكفر لأنه لا يستحلهم ولكن لو قال إن الربح حلام وهنا يعني بينا العلامة إنه وحيمين إن الاعتقاد الذي بي العبد هو الذي يقول او يعتقد ان المحرم الذي لا خلافة تحريمه حلاب يعني المحرمات التي لا خلافة تحريمه ما هي الجنة ها ضرب الخمر الربه نعم مثلا الرشوه الذي اكل انا اكل لحم خنزير المحارم <تصفيق> ها <هاتي تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <câ shows> <تصفيق> يعني هذه الاخر هذه الكبائر من التي واجب من العلوم الديني من الضرورات فمن قال عن عن احد او عن إحدى هذه انها حلال ليس ليست حراما هذا يعد مستحلا الاستحلال الاعتقادي الذي به يكفر ويخرج من الاسلام هل ينظر إلى البيئه التي هو فيها؟ صح ان تكثير المعاين لو شروط وضوابط اخرى احنا لا لا نتكلم عن تكثير المعاين الان هو يتكلم عن ايه خط هذا القول بغض نظرا للمعاين المعاين هذا قد يكون يعني مكره قد يكون جاهلا إذا كان في بيئه لا يشهر فيها هذا المحرف لا يعرف ان كان مخرونا ام لا هذا أمر الله طيب. يعني نتكلم عن الذي يقول بهذا القول على الإطلاق خب هذا القول الذي يقوله يعني مثلا هناك يقول إن الزنا حرمه الله عز وجل يعلم أن الزنا حرمه الله ولكنه يقول ورغم أني أعلم أن الله حرم الزنا ولكني أقول إنه حلال لا. وهذا يخالف ما قاله ابو اصحاق ابو اصحاق يقول ايه يقول انا اعلم ان الزنة حرامة لكني سأفعله ما يقال انه ايه حلال ويقول اني سأفعله معين ايه اخرى هذا ليس ايه ليس مستحلا الذي يعتقد ان الزنة حرام ولكنه يقول اني سأفعله <تصفيق> هذا ايه ها هذا يعطي مصرا على الزمن لكن ليس مستحلا. ها القابل مصر إن مات بدون توبة فهو في الله إن شاء عزبها إن شاء عزبها إن نات على الإسلام طبعا إن على التوحيدة إن على الإسلام وهو يصر على الزمن الذي يوجون الشرك هذا في الله فرجل الآن يقول إيه؟ أريدك أن تفرق بين الصورتين ها؟ الآن رجل يقول لك أنا أعلم أن الزنى حرام أو أعلم أن الله حرم الزنى يقول أن أعلم إيه؟ أن الله حرم الزنى ها؟ ولكني سوف أفعل الزنى هل هذا يعبد المستحلا؟ الافتحلال الاعتقاضي الذي به يكفر أجد يا محمد لماذا؟ ها؟ آه. هو يقول لك أن أنا إيه اعلم ان الله خرم الزمن انتبه نعم <تصفيق> يقول انا اعلم ان الله خرم الزمن ولكني سوف ازمي او سوف افعل الزمن ولا اخطأت هو مستحى هو, هو استحل له استحلال العملية نعم نهاية العملية نفسنا لكن نهاية الاستحلال الاعتقاضي مستحى له لماذا انه يعتقد في قلبيه انه حلال لا يشحرام هو الآن يقول لك ان اعتقد او ان اعلم ان الله حرم الزنا ها ولا ينتر ان الزنا هي حرام يعلم ان الله حرم الزنا وذلك انه يقل انا فواطات على الذنب فواطني ها هذا ليس وقعة كبيرة من كبار الذنوب وقعت في معصيه عظيمه طيب ويعد على المعاصي طيب لكنه ليس مستحيلا الذي سوف نقوله الان إن فيك راهزم يقول لك إيه إن الزِنَة ليس بحرام أنا أعلم أنّ الله حرّم الزِنَة ولكني أقول إنّه حلال ها لم يفعلنا الصورة كلّ الأول قال لك أنه أعلم أنّ الله حرّم الزِنَة في عمل أن ولا يمكن أنّ حرام ف quéعلم أنّ الله حرّم الزِنَة وليقول إنّ الزِنَة حلال ولكن هو ولكن يفقق على الزن قال ما الاخر قال ايه حلال. قال حلال الزنة ايه حلال اللي هو الحلال بالتبقى. هذا يعده كثيرا اه طبعا انه هو يعني يبقى مستحل, يب... مستحل لا حلال لما... لا المستحل هو يقول انه خلال خلاص خائل المستحل والذي يقول على على المعاصي الكبيره انها حلال يقول الزنا حلال شرب الخمر حلال ها ده المستحيل المستحيل لا عقاض اعتقد اعتقد بقلبه ان ايه ان هذه المعاصي ليست إيه؟ محرمه ها هذا عد استحله محرضا معلو من, من الدين بالضروره انه هو محرم وقال انه حلال انه كذب الله لا قلنا لا الذي يعتقد ان الكبير حلال ليست محرمه هذا توفر في صوره انتفت عنه موانع التكفير يعده كافرا ها طبق القطعه على المصري هو يعني يعني والله دي كام احنا قلنا الان من الذي يفعل الان نقول على اعتقاد الان واحد لم يذنب يعني لم يزني ولا مرة واحدة ليس الزانيا ولكنه يعتقد أن نزينا حلال هذا عبد مسلما أم هي أم كافرة؟ لا كافرة وإن لم يزني؟ لأنه أعتقد أن نزينا حلال العبرة بالأعتقاض للفعل الآن العبرة بارك الله بالليه أعتقاض هو الآن هذا الرجل اعتقد أن نزينا حلال ولم يزني هذا ليس مسلمة وإن لم يذنب وإن لم يذنب طيب أما الرجل الآخر زنى عشرات المرات في كل ليلة يذنب يعني عفاهم الله وإياكم من هذا ولكنه يعتقد أن الزنى هرم يعرف أن الله حرم عليه الزنى ولا يجحل حكم الله هذه المسألة مفهوم هذا فعند الله أفضل بلا شك يعني الأول تفذة أو حكم الله وإن لم يكن أما الآخر وإن زل وإن وقعت المعافية عن بعض وعن ساهوة ولكنه ما حكم إيه؟ حكم الله واضح السرق؟ كان شي كده في حسين واحد واحد أعمال الزبن لكن هو يقول معنى ان انت تلاقي حرام ده كده مش مستحيل تاني عمل الذنب ويقول ان ربنا حرمه بس هو بيقول ان هو حلال قول ايه او كده لما طلع ابو, أبو صاقه طول الان يقول ايه يقول عن الصوره ذكرناه اللي ذكرناها الان ان هو مصر على ايه على الزنا إن لو إذا هزيته قلت رأوه لا تذني يقولك لأ أنا سوف يأذني وهو يأذني ولكنه يعتقد للنفذين يا حرام هذا عبد مصر على المعصية ولكنه مسلم مسلم مسلم صحب كبيرا ليس كافرة وليس مستحلة انت هذا يكون الله عليك إلا أنت بدون توجه فهواتي مسيحة الله إن شاء عزبا وإن شاء بقر للطيب أبو يسحق يقولوا على هذا إنه كافر هل أنتم يا أخوان المبارك الله فيكم؟ نقرأ عليكم منها خلاف ويسحق مبارك الله فيكم خلاف نقرأني على ورش كل مكان إن شاء الله ونصلي الأشياء إن شاء الله ليزيانك أريدك فتصفوخ نعم نعم نعم نعم نعم أنا أريدك أنت حدثت مضوعة خلاله أريدك أنه أريدك أنه أريدك ان هو ان هو لا معارض فيه من شان الشيء قد الشيء فدي العلماء الكبار أصابنا السعودية ومن غيرها ليس الأمر المتعلق بالسعودية <تصفيق> العلامة مقبل ابن هادي علامة اليمن رحمة الله عليه اكبر محدثي بلاد اليمن ها؟ في الأشتنوات الأخيرة <تصفيق> لما سويا عنها بإشحاق فقال إنه من أهل البدع وإنه من, من المتبع الذين وقعوا فيه, في فيه خوارش نحن نذكرنا على القرآن كلام الشيخ الشيخ حافظ احمد ماذا قال الشيخ حافظ احمد الحكمي قال إن الخوارج هم الذين يقولون ان المصر على المعاصي كافر لا الخوارج ان اهل البدع ليس قول اهل السنة الذين يقولون إن المصر على المعاصي كافر هذا ليس كلام اهل السنه هذا كلام الخوارج الذين يكفرون أصحاب الزنوب من أهل القبن وقد أكد أبو إسحاق كلامه هذا في أن يكفر المصر على المعصية بمعنى الذي يقيم على المعصية ولا يريد أن يتركها ها؟ مع اعتقادي بتحريب المعصية في برك الله آخر عن يعني الحجاب أو يتكلم عن الحجاب فماذا قال قال كلاماً كلام لما معناه يعني إن, إن الأب إذا قال للنبي يجب عليك أن ترتدي الحجاب فقالت الأبنة لن أرتدي الحجاب حتى أقتنع حتى أقتنع بلفش الحجاب فقال لها الأب أتركها الأب فقال أبو إشحاق عن هذه المرأة التي قالت لأبيها إني لن أرتدي الحجاب حتى أطنع بالحجاب قال إن هذه المرأة هذه المقولة قد خرجت عن دين الله كفرت هذا كلام باطل بلا شك لأن هذه المرأة هي قالت هذا ليس استحلالا منها لنطرك الحجاب ولكنها قالت هذا ليه؟ لأنها على جهن مثلا بحكم الحجاب الشري او نو فرض عليا مثلا او قالت هذا لانها على ضعف باليمان ها يتعلم أن تعلم فرض عليا وانا ترك الحجاب مقربا من تباهي الذوق ولكنها تقول كما يقول كثير من من فتيات هذا الزمان ان الله يعني إني ايه اني سوف ان بس انحجب لما اعتقد او لما هاجرت لما, لما اقتنع ان ايه يعني لما اقتنع بيه لا تقول لا تقصد هذا انها تقول اني سوف البس الحجاب لما اعتقد انه ايه, إيه؟ ليس محرما او ان تركه ليس محرما لما قالت هذا هي تعلم ان تركه لبس في قلبها تعتقد هذا تعتقد ان ترك الحجاب ايه حرام تقول كده تقولنا من اقتنا لما ايه لما يهدينا الله لما اخرج من الكليه لما اتجوز الاخر هذه كلمتك اذيب الرسق وقعت في كثيرا كبار الذنوب اذيب الرسق وقعت في كثيرا كبار الذنوب واداه ان ايه اصرت على على ترك هذه الفريضه الحجاب ولكنها لا لا تشبه التي قالت إن الحجاب إن ترك الحجاب ليس مخرما أو إن الله أحل من المرأة أن تترك الحجاب واضح الفارق ما من الصورة طيب أبو كفر صاحب الصورة الأولى التي تعتقد أن الحجاب طرق أو أن ترك الحجاب يعد مخرما ولكنها تقول إيه؟ لما أقتنع لما يزهدني لأ الأخرى جيدا إذا نحن أقراضي أو نحق فيه منذك منذك في الواسط هاجم أنا وقت منذك منذك لا يحل لك هاس ولا يحل لغيرك أن تتمسك بقول فلام ما اصنعت الشيء منذك أن ترد الواسط النظر غض النظر <تصفيق> فيه أخذ شيء مثلا جاية البتنفور ليس دكتورا بارك الله غريس غريس علي بنفسي سمعت مهدي علي انا سمعت في <تصفيق> الموضوع بالشغل سمعتوش غير انا سمعت <تصفيق> هو الكبير ان انا عندي اشرح اوقات كلام باطل كلام باطل هو عمرك خالص اه غوري ومحاضر ده انا براي لا انا متاع بكلامك نعم ولم يقول هذا قال أسد من هذا آه قال آه كلام من أسد من هذا انا محكولوش بولماء شعورت زي اللي احلي بتاعه وكيف تبقى الولماء الكبار حظرر لعمر خالد يا سبحان الله وانا اردت ان شاء الله هناك هزين مطوية والتحزير على عمر خالد يا دولي اسلام الحق فاته فالشيء عبدالعق فقال هناك مزيك او ان انا مزيك بالقوبي إن شاء الله هذه المطقية تجد فيها المزيد من ديان ضلالات عمر الخالف هذا وتحذير العلماء منه نوع زاهل ليش أبعاد بركة واحد أخذها فالأهم من نفجأ لأبي أصحاب بركة الله فيك أيضا أبو أصحاب على علم نحن ما قلنا إنه زاهل. وإن كان في هذه قد يكون جاهلاً أو قد يكون عالماً هذا والأظهر يعني يعلم قول أهل السنة ولكنه أطنق قول الخوارج وهو على بضعة الخوارج في مسألة تكفير المسرعة المعصية لأن كلامه هذا هو قيمة عنه الحجة ورغم هذا أصر على قوله يقال إن على المعصية الذي يقوله أنا أعلم, انا اعلم ان اعلم يقول حرام ولكني سافعله فده مصر يا ابو صالح يقول هذا انه ايه كافر كفرا الاباء والاستكبار لا يجوز هذا لا يجوز أن يقال هذا في المقام الذس ابدا لو كان هذا صحيحا كان الاولى منه لهذا ائمه السنه من السابقين الامام احمد بن ابن اصول السنه ماذا قال ها ولا لا قال ومن نقيا يعني من نقيا لا ظن مصرا غير ها من الزنوب التي قد قد استوزب بها الوقوبة فأموه إلى الله ان شاء عزبه إن شاء إيه غطرة لا هل الإمام أهدنا يعني كما قال يعني لا يريد أن يزجر العاصي أو يعين العاصي على المعاصرة ولكنه الآن هذا في مقام ذكر عقيبا لا يجوز أتلاع فيها بالألفاث لا في مقام جذر ولا في مقام واض ولا في مقام ولا في مقام له مكانه الان هاه ابو اشحق يقول هذا كلامه ويصر عليه بتاع نفسي لو كان كما تقول عدل اضطربنا لو, لو كان في مقام جذر ووسط ثم زلنا لفاني ها طب هو ده له هذا ابو ينه توجيه الجذر ان منتظر ايه انا اذكر كلام اهل السنه هذا السنة يقول انا كنت هذا خطأ مني وزلة يعني وانا في مقام الزجر يعني عن المعصية وفي مقام الزجر على الوساط ولكن ولما بين له خطأ هذا الكلام وان هذا الكلام هو كلامه الخوارج وبين التعم العقيدة واهل السنة في تكفير المصر على المعصية اخرق عليه على ما قاله كما بيان في دارشي في شرح سورة الانفال فأنا في مسجد العزيز بالله فسيكون في, في قطب الجمعة أصر على ما قاله وأصر على ضرب المسلس فيه اللي هو هذا المراض جعل الذي يرتكب وقربه ويقول أن أعلم إنه حرام فلكن يسأطعه جعله مستحلم كافرا الآن تبين لكم الفارق بين كلام عمة السنة وكلام أبي إشحاق وأن أبي إشحاق واطق الخوارج في هذا الكلام وأما العلامة ابن عصيمين قال كلاما يعني كأنه يرد فيه على أبي إشحاق. حيث ضرب المثال نفسه الذي ضربه في أبو إشحاق ولكنه دين فيه اعتقاض بالسنة فما قال علماء الموسويين قال لو ان الانسان اصنع الى كلام الرسامين <تصفيق> قال اعلامه الموسويين لو ان الانسان تعامل بالرضا ولا يعتقد انه حلال والان تعامل بالرضا ولا يعتقد أن التعامل بالرضا هناك النوم يصر عليه هذاك يعني يصر عليه على, على عطور الرب ما اعتقد لانه حرام إنه, لا انه هذا الرب لا لانه لا استحلوه هنا لا ايه ما لو قال ان الرب حلال وهي بذلك الرضا الذي خرّمه الله فانه يذكر ها طيب اسمعوا الى قال ابو اشفاق حتى تجيبوا لي بقى الفضل. قال ابو اشفاق اقول ان الرجل الذي على المعصيه ويعلم انه معصيه كما قال سيدنا فيهم وهو يعلم ان الرضا حرام هذه هذه على كلام المواطنين ليس ايه ليس مستحيلا ليس مستحيل انها حرام ولكنه ما قال إنه ليه؟ إنه ان الايه ان ان الرضا حرام طيب <تصفيق> اما اصحاقنا ناخذ هذا الكلام نقضي الرجل ان على المعصيه وهو انها معصيه هذا مستحيل هذا عند أبو يسحق المستحل أما أنه ولناء السنة ومنهم هذا ليس مستحلا هذا واقع كبيرا كبيرا ولكنه ليس مستحلا ماذا يكون مستحلا إذا قال إيه؟ إذا قاد إلى المعصية هذه حلال فهنت أما أبو يسحق أنه ماذا قال؟ قال وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل حكم على المصر على المعصية الذي يعلم انها معصورة ويكرد انها خرار حتى نعالجه انه هو مستحل الاستحلال الكفري ثم قال ابو اصحاق هذا مستحل وهذا كفره ظاهر وهذا كفره ظاهر هذا كلام ابو اصحاق هذا مستوزل المشروطية هذا الدارس ما زال حتى لا موجودا ويضاع في كل مكانه درس يسمى بسروط العمل الصالح يضعه عن دباعة الأصالحة هاي؟ هاي؟ هذا السريط يسمى بشروط العمل الصالح لا هو الزائد. هذا قاله إجابة عن السؤال تقريبا كما إيه في السريط الثاني في الدرس الثاني ف... في مجرد ابو اسحاق هذا المثال الذي يذكره المثال الذي ضربه الشيخ بن حسين ها اه اسم شروط العمل الشرعي طيب في في برضو ده هو على الدم او الصراع على الكليه لا فيها سمعتها يعني ها متضمنين الاعمال هل لا ولا اضرات كبيره لا, لا يعني هي مقوله لا ولا ولا صغيره <تصفيق> الذي يصر على الصغيره قد تتحول لكن هل يكفر؟ هذا هو هناك من ينسر على بعض الصغار أنت تسر على الحرق اللي اخمت مثلا يزين عصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطلاق اللي اخمت ولكن أنا كنت لك يجب عليك أن تبنقى لحياتك كنت لي لا أستطيع وإيه أنا لم لني... لا ننفق لهذا ولكنك تعتقد أن خرق أن... اللي اخمت لماذا كذلك؟ حلو حلو اعتقد حلو انه مخالف للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرك الحديث الصحيح بقوله اخلقه وقلحها الحديث صحيح من اصحر الحديث طيب هل اوت الان انت لان تعب منصرا على ايه؟ على معصية كذلك؟ هل مكفرا بهذا؟ تعب كافرا؟ حديثة وعلى شديد اه اوه اوه اوه انا اقول لما ايه خبرك الله انا انا اصرار الصغيرة يحول الى كبيرة القضي حول الى كبيرة لك اللي هي حول الى كفر انا ليس لانا علاق بما قالوا لها انا بكلم عليه انا بكلم على عن الاسحاق نحن الآن برب لكم الآن مثالاً. انت الآن يعني بعض اخواننا الخاضرين يحلقون الوحياتهم واذا قلت لو يجب عليك ان تطلق الوحيات فقد يربنوا. بعض الخاضرين ونحنوا يعني يعني ينزيعكم ان تربدوا هذا ونشأ الله ان يتنبع يعني عليكم من هزيئة المعصير ونحب لكم ان تكونوا شوفا يعني من ظاهد ان شاء الله ونلتجي مبارسة ولكن انت تكون انا لم اعط عليك الان مصر انت الآن انا قلت لك يجب عليك اذا خرجت من المجل ان تدركك لحياتك ولا تحلكك وانت لم تدرك عليك وقلت ان ايه لن احلك لحياتك او لن ايه لن اعطيها لحياتك لن اعطيها ان يعطيها او سوف ايه احلكوا انت انت لن تعبو ايه انت لن ايه مصرنا على المعصية انت على نوجه بإن أبي شحاق الآن تعب إيه؟ فهو قال هذا قال إيه؟ قال الراجل المصر على المعصية هو يعلم أنها هي المعصية فهذا فهذا مستخل وهذا الأفروه ظاهر فانت يا تبارك الله كأن يقول الرجاء أنا أعلم أنها خرام، لكني سأقنه أنت قلت أنا أعلم أن حبقاً ليه حبق هي حرام، فلكني سأتعرضك أنت تعرض عليه على قولك مش حقاً أنت تعرض إيه؟ تعرضك يا فرم هذا ليس شك، هذا ليس كلام أهل السنة، ولم يقل هذا عن صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذا أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح إنما هذا كلام هو الخوارج الذين كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا علي رضي الله عنه وقتلوا علي هذا هو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصير هذا ليس كلام أهل السلم هذا منهم وإنهم وإن طبعا من لم يقفل أحدا وإنهم ليس الخارجي الذي يحكم على عصاة المسلمين فقط بل الذي يحكم على عصاة المسلمين بالكفر وإن لم يحكم أحدا منهم يعرضوا إيه؟ من الخوارج ها؟ أو تجارب يعرض هناك الخوارج القعبية <تصفيق> <تصفيق> الذين يزيلون الخروج بالاشتلاق وإن لم يقعلون لأنه يهيزه الخوارج الحرقنين ده ما يقال إذا صح هذا المصطلق يعني يخرجوا بالإيه بالإستلاح على إيه المسلمين في هذه التفزيرات والعملية <تصفيق> الهابية <تصفيق> ويقرضهم على هذا من خلال إيه الخطب وإيه وإن لم يفعلوا إيه هذا <تصفيق> ماذا؟ <تصفيق> هو مصرف الآن ماذا؟ أكسر عليك لا يحرّم معهم يحرّب عليهم يسمى على خطب أبي كثير من خطب أبي الشحاب فيها تحريب عليهم على ذي الأخار وإنه المصرّع معهم لذلك يكون فيها تحريب وهذا هو معك على الخواز القاعدية ما دع فيه <تصفيق> كما ذكر هذا الحافظ قالوا <تصفيق> الخواز القاعدية الذين يزيمون القتال وإن, وان لم يؤذنوا المسلمين وان لم يدافعوا هذا البصر وان هذا البصر اه هذاك هذا هي فرقه الخوارج الذين قادوا على الكتاب ولكنهم زينوا القتال بخطبهم وبتحريضهم هذا يعد مدلسا هذا يعد مدلسا في غرف أهل, أهل الحديثة نوع يقول قولا ثم يقول قولا بخلافه ها والآن يقول ايه مثلا ان, إن هذه التفزيرات أنا اتبرأ من هذه التفزيرات وهذه الاعمال ثم في درس اخر يقول ايه يقول ان على السباب مثلا عن ايه اللي يسكتوا عن ايه عن ايه عن نذير افعال التي يقول بها الحكام فمثلا كما قال ابو صحه درس الاخر ماذا قال ضرب مثلا ب ببعض الصحابه الذين كانوا قاموا ببعض العمليات باذن من النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب مثلا من الأشرف اليهودي, اليهودي ها؟ أو مثلا أو معاد من العفراء الذي قتل هذا زن يضرب مثالا بهؤلاء لماذا طبعا هؤلاء قاموا بهذا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في زمن التمتين لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن قد ممكن له وصارت له الكلمة العليا في الجهاد وفيه أعلان الجهاد <تصفيق> فأراد أن يقيص هذين المسالين عليه تحريضا للسباب على بعض هذه الأعمال التي يقومون بها إيه؟ في مثل هذه الأيام طبعا هذا قياس مع الفارق لأن هؤلاء السباب قاموا بهذا ليس بإذن من ولي الأمر الممتن وليس هذا في الجهاد بيننا وبينا الكافرين لقاموا بهذا أولا بإذن ولي الأمر الممتن وقاموا هذا وقاموا بهذا على المسلمين على أصاف المسلمين من يقوم هذا على الكافرين مثلا الشاهد يعني قمر الكلام هذا يطول بارك الله فيكم والأدلة والسواهد على أن هذا إشقاق يعني قد سلك في منهجه وفي خطبه مثلا الخوارج القاعدية يعني يطول الكلام فيه وهذا لو مقام آخر يعني قد يسر الله هذا جد المكتوبه يعني كتابه مفصحه له مبين, مبين فيها هذا الكلام ولكن يعني الآن الان اكتفي الان بما ذكرناه من ان ابا اسحاق قضيه قد, قد وقعت بقول الخوارزمي في تكفير او مصر على مرشوم وذكرنا لكم هذا يعني بليبل كلام واضح جلي الذي به يعني تفرقون بين علماء السنة من العلماء الربانيين وبين من يدعي انه على السنة ولكننا على قول لاخوارج وعلى مذهب قول فليس كل من يدعي بلسان حاله انهم اهل السنه يقبل ادعاؤه ليست العبره بالدعاوى ولكن العبره بالزينات اه على المدعا البينه بارك الله فيك هذا هو لم يتعبدنا الله بقوله ولا هذا هو نحن لا لا, لا لا نتعصب لقول ابي اشفاق بل لا نتعصب لقول الايمان احمد فضل نتعصب لقول ابي اشفاق قوين لا جوادونا الا ابن احمد ده المراحل فكيف نتعصب لقول الحويني كيف يعني عن الحويني بالذات تمام ها تمام ان الشيخ يقول الابائي في وفي الوقت ناس فيه تسمع أيضا أن علماء آخرين غير الألبان الألبان ما علمه كلام أبي هذا وإلا لو كان علمه الأنكار وإشد له الأنكار الأنكار الذين عرفوا هذا كلام حذروا من منه من أبي إشحاق بارك الله فيك هناك علماء هناك كما ذكرت لكم الآن العلامة المحدش مقبل النهادي تعرف أنه مقبل النهادي السايخ والعلامة المقبلة من هذه يعدوا ومن اكابر تلميذ العلامة الالبانية يعني اكبر من ابي اصحاق هذا سنا وعلما والالباني زك, زك العلامة المقبلة وما ثبت انه زك ابي اصحاق ما زك ابي اصحاق هو حدث بعض اللقاء المسجلة بينهم بين ابي اصحاق فقط بل مات فتوى صريحة ومسجلة بصوت العالم الألباني رحمه الله تعالى أنا ولما يصدها هل أنت قلت هكذا عزيزة مسجل بصوت الألباني هل أنت قلت إن أبا إسحاق هو خليفتك في علم الحديث قال أنا ما قلت هذا قال, لي قال ليه ما قلت هذا ولو كان يوجدك أبا إسحاق لقال إيه قال أنا قلت أو كان يقول لا ولكن أبا إسحاق هو نعم هو اسم الاسم الاسم اسمه الشباب والحق هم اللي طلعوا ال مش موجود ثاني في انا ذكرت لك ان انا للشيخ الالباني مسجل كلام انا الشيخ الالباني مسجل <تصفيق> بصوتي ينفي انه قال ان ابي اشفق على فتاه هذا مسجل بصوت الشيخ الالباني المصجد. يقول الشيخ الألبانية رحمه الله تعالى قد يكون أثنى فألم شيئا ما على أبي إسحاق في الم الحديث من حيث التصحيح والضبعية لكن لم يسمى عليه بسجاج العقيدة لم يسمى عليه بسجاج العقيدة إلا على حسب ما ظهر له منه الظوابق لو سلمنا ده, ده, ده. أن الألباني أثنى على أبي صحاق. ده لو سلمنا ان عبدالله ابن عبد عمر او ان عمر ابن الخطابة او ان بكر رضي الله عنهم قد اسنع وعليه على ابي هذا لا ينفع وابا اشحاق اذا قال فمنهج هؤلاء ليس كان عبرة بلا كما فيك بالتسميع يعني انا اضرب لك ان هناك طبيب كبير عميب كليم التب اسنع على الطبيب فلان هذا واعطى له الاجازة في التب ثم يجينا مفاجئ ان هذا الطبيب بعد ذلك قد خالف منهج علمي طب هذا واخذ يقوم بعمليات تردد عليها الناس بعض الحالات هل تنتبهوا دي التشكيك؟ ابو إسحاق الان من من نعرف منهج العلامه الالباني يدرك ان هذا اسحاق بمثل هذه المقاله التي قالها هنا وبأطوال الأخرى في دروس أخرى يخالف منهج العلامة الألباني فهو الله تعالى الذي هو منهج الثلاثة السؤال <تلاتة> فلا تنفعه تشكية الألباني وإن ثبتت وإن, وإن ثبتت فكيف أن الألباني قد نتا أنه قالت إن أبا يشحق في فرم الحديث قال أنا ما قلت هذا شراحة قالها هذا مصادر ومصادر الألبان قال أنا ما قلت إن أبا يشحق خليفة هذا الضرار الضرار فحتى ان شابته أن الألباني رحمه الله قد جدت كأبا إشحاق وهاجة لا ينفع أبا إشحاق لا ينفعه هل كانت مبكورة على الوزي إذا رأيته بشمس باعت الله دائما فالناه بسحاشة؟ وما يجب أن ننذيه الشديد ونحن ننذيه الألباني أن يقول أن بيست هاجب كثيرا يأتي هذا, هذا هؤلاء قد شابهوا الصوفية في غنوية المشايخهم الذين يكذبون ويطيرون مثل هذه الأكاذيب في سناء بعض العلماء على, مثلا على بعض طلبة العلم قد شابهوا الصوفية في كذبهم على المشايخهم فتجد أن الصوفية يدعون لمشايخهم العصمة ويدعون لمشايخهم أنهم ايه؟ قد, قد أثنى عليهم الله عز وجل مش أثنى عليهم الألبان الصوفية يقولون هذا مشايخي يقولون إن الله قد استفى مشايخنا وقد راضي عنه أنا تعلم من هذا كلام الصوفية يذهب إلى حلقتك الصوفية وتسمع أشد من هذا الكلام المتعصبون مثلا لأبي حريفة أو المتعصبون للشاتعين يجذبون على الغبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الشاتعي وقالوا ما هو الشاتعي فقالوا أثنى على أبي حنيف فاختلقوا حديثا موجوعا يقومون فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن, إن, إن الساتعي صراز عمك ناب حنيف ناب حنيف صراز عمك ناب حنيف ها أسدع لأمتي من إبليس اسمه محمد من إبليس فكاذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا كاذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لو على الغلماء وادعوا لأنهم أسنوا على كلان وأمان ولم يعطوا على هذا بدليل وانت قل لهم هاتوا لي الكلمة التي بصوت الألغاني فيها قال هذا الكلام لم يأكل لك بالشيء هذا الكتاب الذي خالف فيه الدنيا الكلام لم ياكل ترشيد والله ها؟ ما ما ماذا قالوا برده توقيع كلام كده من الشيخ احمد الطيب لا يقدر لهم وبرد الاسكندريه الذي ادعى انها سلفيه رئيس السلفيين ليس سلفيا برغم هذا المذهب وابو اشحق منهم مين هم ولا هم علمنه هذا ياسر برهاني واثناءين المحققين السنه المحقق قد قد يكون اقصر قد يكون اقصر واقرب الى السنه لا أعرفه ولكن لا أعرفه أن في الأشكمبريا الآن بفضل الله عز وجل دعاء شلفيين قد كانوا في مدرجة هؤلاء قد كانوا يعني يقومون بأقوال هؤلاء بأقوال يفسد البرهاني وشيد عبد العظيم ومن على شكلتين ثم الآن هم الآن بفضل من الله عز وجل بعد أن تبين لهم كلام أهل السنة وكلام العلماء الكبار الذين تقابلنا معكم بعضه الان عادوا وتركوا طريقها هؤلاء وتبرؤوا من اقوالهم وتبرؤوا من منهجهم وعلى ما يبدو من ان قد يكون من هؤلاء الاخ كانوا رحم الله قد ارسل الي كتاب كتابة الاخير هذه هدية ان الذي يتكلم فيه عن أصول التكفير وضوابط تكفير الحكام فبينا فيه اصول اهل السنه الثلاثين في مسألة في مساله التكفير التي ذكرنا نحن شيء منها الان وفي في في بيان تكفير او تفصيل في تكفير الحكام فمدرسه الاسكندريه لا تفصل في تكفير الحكام هم يكفرون الحكم كلمه واحده لا يفرقون مدى المستحيل وغير المستحيل ها؟ والله يعني هم الآن في هذه الفترة يتزبزبون فبعضهم يضراجع كما ذكرت لكم الآن والبعض يصر ويدافع عن نمازي الباطل الآجة وقد يقول أشدهم يا شرق البرهاني أخترهم وأشدهم على حد علمي يا البرهاني قد يقول أشد من أبي الشعق وأختر منه. في التاصيل لمنهج الفوارس الله في التاصيل مثل هذا الكلام اللي ذكرناه الان طب عندكم الغرباء الكبار الذين قد سيذ لهم الايه العدو والصديق بالقلب وشهد لهم القريب والبعيد بالامامه بالسنه نحن من ذكرنا امر قران لكم علي من قرأنا عليكم من بعض هي فتاويهم على راسهم امام السنه لهذا الزمان سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز تعرفونها كلكم العلامه ابن باز هو كان ايه كان المفتي العام ورئيس اللجنه الدائمه وللبحوث والافتاء والدعوه والارشاد لدبل المملكه العربيه السعوديه سابقاً توفي رحمة الله عليه العلامة والشيخ محمد إنه صالح ومسايمين <تصفيق> العلامة المحدث محمد موافر الدين <الألباني>. <محمد <الله تعالى> العلامة والمدق بالإبنهادي العلامة والشيخ صالح الفوزان <تصفيق> حدث الله تعالى يعد من كبار العلماء على القيد الحياة <تصفيق> العلامة والشيخ إمام أجف التعديل ربيع ابنهادي المدخلين ويعيش <مهيزي> في مكة الآن ها؟ ولكنكم تخجبون عن, ها... عن هؤلاء العلماء عن طريق هؤلاء الدعاء الذين وعلمان هجل خوارش لا يريدون أن يربطوكم بهؤلاء العلماء الذين أنتم قد تجهلون بعض أسمائهم الذين... التي ذكرتها الآن لأنهم يخشون أنكم إلا ارتضبتم بهم يفتضح إيه؟ أمرهم ينقل عنه ووافقه أهم وهو ان كل امن عامه الذين ماتوا منهم من قد استعر امرهم وصار لا يخفى لا احد مثل ياقي الالباني ابن باز الناصري قاله ان سيروا ان هذه القضيه قد سمعها السلام في هذه البلاد وفي غيرها على انهم ايه السنة، السنه فصار امرهم ليس خافيا اما الذين هم يسيرون على طريق هؤلاء العلماء من مدينه على قيد الحياه الان ها ما الذي بدا تاهم هؤلاء تجد ان لا يذكروننا قليلا وان ذكرونا لا يذكرون فتتواهم في مثل هذه النوازل لا يذكرون لا يذكرون فتتواهم في ايه في تكثير البكاء لا يذكرون فتتواهم أبدا في مساله التفجيرات وفي مسائل مثلا هذه الاعمال تصمم لبل الامتحان لا مساله يظهر فيفجر نفسه في بعض الالكثيرين لا يتعرضون لفتاوه هؤلاء في هذا أبدا لا يزكرون فتاوه من التحسير ما يستخد لا يزكرون فتاوه وابن عصائيم والكوزان وابن باز في بيان ضلالات سيستخد الذي كاف فرع المسلمات الإسلامية والذي شد أشحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يقول ذكره قد ذكرنا هذا كدروس إصادقة من أحبني أن يحصل على تسجيلات هذه الدروس إن شاء الله حتى يتبايا أنه الأمر بجراء يعني ان شاء الله نغطيه إياه حتى إلى نصيل عليكم فالشاهد بارك الله فيكم من أراد السنة فعلي أن يرجع إلى علماء السنة الذين ذكرنا لكم بعض أسمائهم الآن أنت الآن, إن انت الان حتى إن كنت انت تقول ان هؤلاء يذكرون مثل الباني وابن باز والعثيمين او يختزون ببعض كلامه هل يختزون بكلام ابن باز وابن عثيمين الا الجاره في التكوه الشهيره التي نشرت في جريده المسلمون ها واقروها لسه في مساله التفصيل في تكثير الحاكم غير منزل الله ناس يقولون هذه بكته ولا يتعربون لها البكة محمد حسان في كتابة حقيقة التوحيد ذكرت العصرات من كلام الغلماء التي توافق هواه وكتب هذه الفتوهة ما, ما تعرض لها البكة فتوى الألباني وابن رساينين وابن باد في التفصيل في تكفير الحاكم ما ذكر محمد حسان في حقيقة التوحيد؟ اللي ما هو عليه ها؟ ذلك محمد حسان في رساله نبوات التزريح ما تعرض للفتاوى والعلماء في تحرير الاملس قط ذكر فقط واحده قديمه للالباني ها توافق واحده ولم يذكر قطوا الالباني الاخير ماذا لا انت ان شاء الله ترجع الى الدرس الاخير اللي من اربعاء الماضي الذي نحن عقدناه في الرد على رساله الغله التشرين نحن رد على رساله الغله الى في يوم الاربعاء من كل اسبوع هذه الرساله التي قالها محمد حصون ها والتي فتن بها الشباب انا شيء الله والله الله كتابي هذا كتاب كتاب الكواشف هذا وصل الى محمد السلام هو أشياء عقدة رسالة الغلاث التسريح هذا من أجل أن يلقبش على الشباب ما قد أنا ذكرته من فتاة العلماء في هذا الكتاب فعليك أن تقرأ هذا الكتاب إن شاء الله لعله لعله أن ينفعك فالشاهد بارك الله أسيكم ليست العبرة بالكثرة وإن تقع أكثر ما في الأرض يدلوك عن شبيل اللي عليك في العبرة بالشهرة عمر خالد كما ذكر زك... الأخ الآن له جماهيرية يا عريضة هل هذا أنا على الحق؟ ده ليس بالأدرة بكثرة الأبداع ليس بالأدرة بالشهرة ليس بالأدرة بكثرة الجماهير التي تتبع كلانا أو إلانا هذا المغني الفاسق مثلا له, له ملايين الأبداع فليان هذا أنا أولى حق تشتر مواجهة يظهر لك الفارق بين صاحب البدعة الظاهرة أو بين صاحب الجهد وبين المبتبع الذي أخفى بدعتهم يعني أنت الآن أنا قرأت, قرأت وقعليك الآن كلام أبي إشحاق في تكفير مصرع المعشية ها؟ هيا يا أخي هل تباين لك يعني الخفاء في كلامه إلا بعد أن تباين لك كلام أهل السنة؟ لو كنت أنت سمعت كلام أبي إشحاق لأول وهنا أنا أقول لك لو كنت أنت قد سمعت كلام أبي إشحاق هذا دون أن, أن تسمع مني الآن كلام أهل السنة فيه المصير المصرع كنت ستختار به انه سوف تختار به يعني انا يقولك لا امر راضي المصرع المعصية فهذا مستحيل هذا كفر وزار سوف تخرج ايه من هذا الكلام به ما انك سوف تكفر المصرع له المعصية لكن لما تباين لك كلام اهل السنة الذي بصلناه ظهر <تصفيق> لك خفاء بدعاته يبقى. يبقى الآن هذا على بدعة لكنها بدعة خفية عليها على الزهل أولا من لا يشتغلوا براية بأصول السنة بخلاف عمر خالد مثلا هذا الذي يكون في كلامه الزهل ال ال ال ال الواضح الصريح وفي كلامه البدعة الصريحة التي لا تخفى على بعض عامة المسلمين بالدليل أنك قد تبين لك هذا مفرق بين المبتدع الزاهل وبين المبتدع الذي قد يكون على بدعة كفية قد أخفى بدعتهم أو لبس كلامهم حتى لا يظهر أو لا تظهر حقيقة أمره عند الجهان الذين يتبعونه بغير علمه هل زواطح بارك الله فيكم أهلا سبحانك لا إله إلا أنت أستغفره كأرطب وليك ان شاء الله يعني الظاهره ما تكون رويال اندزبط يعني يعني ان ان لم ان لم تربط الرؤيه فان شاء الله غدا على موعدنا مع لم تزبط لم تربط الرؤيه غدا المكمل مش غدا ان شاء يكون اول يوم يكون يوم رمضان يوم الخميس يوم الخميس ان شاء الله طيب على موعدنا مع الله لا غدا على موائدنا في, ش... في الرد على رسالة الولايات المسيحة إن شاء الله الرد على هذه الرسالة بعد, بعد صلاة المغرب إن شاء الله ثم بعد العيشان نصلي دي صلاة الخيام إن طيب بالنسبة لصرح كتاب التوحيد الشيخ محمد من عبدالوهاو يعني هل ترغبون أن نقوم بصرح هذا الكتاب إن شاء الله صرح كتاب التوحيد في ليالي رمضان بعد العيشاء بعد صلقة القيام أم يسوقوا عليكم أن تخضروا بكل ليلة أذلكم أنا من نسبة إليه يعني في الغالب قد أصلي إلى القيام هنا سواء في هذا المسجد وفي غيري يعني في هذه المنطقة فمن لي إليه الأمر إيه؟ إن أحببتم أن كل ليلة مثل ساعة أو يعني ما يتيفر ملوك نصر شيئا من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الغالب كما تحبون؟ إن شاء الله نفكر في هذا وغدا إن شاء الله أن نتفق على الموت إما أجعله بعد صلاة القيام بسرقاً أو بعد الأربع ركعات كما تحبون؟ ما لا عليكم؟ أعجلنا من أصلحة أن طيب، الله صلاة أعجلنا طرحة أنه نعم، إن شاء الله يكون قدر في المحاضره نعم نعم اللهم افتح على محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان